لقد حقا القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Nmillik mi بَيْنِ jönt poured… UNDTözel maior notötостól van na cикarra közüljük azt visszálam deel很多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 ínsz, nálunk nöpi a mút, és nekettbe, mi a kaddm, és a árjuk, és minden أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث عززنا بثالث فقالوا اننا الييكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا وما علينا بِكُمْ لَا إِلَّا مَن تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ لَّيمْ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِذْ ذُكِّرْتُمْ بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسالكم اجر وهم مهتدون وما لي اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتتخذ من دونه إن يردن الرحمن بضل لا تغنى عني شفاعتهم شيئاً لا تغنى عن شفاعتهم شيئاً أو ولا ينقذون إن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 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُدْمَةٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ يَا حَسْرَةَ عَلَى, العباد يا حسرة على العباد مَا يأتيهم من رسول illa kanu bihi yastahzun alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in ما جميع لدينا محضر وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها فمنه نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق ال az összes ház mindegyikből, földből, saját magukból és mindegyikből, akik nem ismerik, és a húguknak a hét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 كَالْقَمَرِ وَاللَّيْلُ سَابِقٌ نَّهَارًا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مثله ما يركبون وإن شئ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين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 أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه مَتَى <تصفيق> هَذَا الوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصَمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداف الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءَ أَوْلَا أو تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكون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 وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جُبْلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ هَذِهِ جَهَنَّمُ ez a jahannam, a jövőkben, hogy a jövőkben. Aztánálják a jövőkben, hogy a jövőkben. A تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ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 وما علمناه الشعر وما يبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين أو يروا اننا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون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 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِيِّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحِيِّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَلْمَرَّ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جَعَلَ relâssza ariend子... ha és réglint فَإِذَا és iztwel a strobban itszeníten خَلَقَ kis mondtást أرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما يَقُولُ <تصفيق> لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالصَّفَّ والتالي يا الذكر إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زين السماوات للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ أعلي ويقذفون من كل جانب 124. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقناه إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإننا لمبعوثون أو آباءنا لولون قل نعم وأنتم داخلون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 أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى الضراط الجحيم وقفوهم إنهم مسولون ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتسالون قالوا kum kuntum ta'tunana 'anil yamin qalu bal lam takunu فحق علينا قول ربنا إنا لذايقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّ لَن نُّؤْمِنَ لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لليل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 Fi jannatim naim, ala surrim mutqabliin, yutafu alayhum b kessim min ma'in, beyzal alzatil لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساهلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين 19. A idá mit návok nunná tūrábá Allah így mondta: „Ha kiteltek, és ha nem lennék a meghallgatottak, أَفَمَا mi a إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إما جعلناها فتنة للظالمين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 مَا إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّن حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ 111. 122. 133. 144. 155. 166. 167. 167. 178. 179. وَلَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادِيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ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 بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَراغَ إِلَى فقال ألا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون يَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بُنِيَ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الجحيم فأرادوا بِهِ كيدا فجعلناهم وَقَالَ 15. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 19. 20. 21. 22. 22. 23. فَلَمَّا 23. 24. 24. 25. 25. منام أني أذبح فانظر ماذا تري؟ قال يا أب تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَمِيعِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَصَّ الصِّدْقَ تَرَيَانِ إِن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 Salam ala ibrahim, kázálık nájzil muhsinim. Innu bi وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسع وهاروس وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَا هُمَا الْضِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِلا خِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّكَ كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِن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 وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين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 إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إن ثوهم شاهدون ألا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ على البنين مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أم لكم سلطان مبين فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ Subhanallah, amma yacifun, illa ibadallahil mukhlacin. Fainnkom, wa ma ta'budun ma alayhi bifatin illa man huwa salil jahim wama wa inna وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقَسَبَتْ كَلِمَةُ نَالِ عِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ أَصْبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّعًا عَنْهُمْ حَتَّى حين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 ملات وقراء فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء إذا الحبك إنكم لفي قول مختلف يُأفَكُّ عَنْهُ مَنْفِكَ قُتِلَ الْخَرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إن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 والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أ تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون fahlószatot elsőforbilring, وَالْأَرْضِ إِنَّهُ az él 아침, az angels és az elsőük, إِبْرَاهِيمَ المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه أكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مليم وَفِي عاد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 وأنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء إن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن إليكم من هنذر مبين كذلك ما أتاى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر 90 Ovet. bekanntánál a shirtohol. Aterhúz! A fekterel Alcohol! 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 33. 34. 34. الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ